بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعيل إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالح بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرُ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنصُرْكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ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 ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها لنهار جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئان وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين الظالمين <تصفيق> عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات ونر وكان الله عزيزا حكيما إنا أغسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وَتَعْذِرُهُ وَتُقِرُّهُ وَتَسْبِحُوهُ مَكْرَهٌ وَأَطِيَالًا إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ إن إِنَّمَا يَبَايِعُونَ اللَّهَ